فلما أسلما وتله للجدين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجذي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 চল কনজিল মুক্তি ইনবল মুখিনী ওদ্যু বি ইচ্ছা কন দি নিস ওদক্ষ اتِّهَما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُثَوَاهُم وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن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 فتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباتكم